أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى هذا عذاب اليم ربنا كشف عنا العذاب إننا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 يقيمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين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 وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا آخرين، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ اِسْرَاۤءِيْلَ من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بابائنا إن كنتم صادقين اهم خير أم قوم تبع والذين من خَبَلِهِم أَهلَْنَهُ إِهُ كَوا مُجرمين وَماَا خَلَقَ السَّمواتِ وَأَربَ وَمَا بَنَهُمَا لا مَا خَلَقناَهُمَا إِلَّ بِالحَِّ وَلَ لا يعلَمُ inna yawma al-faslimiqatuhum ajma'in yawma la yugni mawlaan ammawlaan shay'an wala hum yunsarun illa man rahima Allah هو هو العزيز الرحيم إن شجرة الزققوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء